بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين, منفكين حتى تأثير تبو قيما وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن جساؤهم عياد ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنمار تجري